「よりも遠い」<音楽> はい。<音楽> 「よし<音楽> LANA e r وانس بجاي النبي يا ح س و ا ل ش ي ا ن السكين يا رب مكه توصف بمحمد اغفر لنا, اغفر لنا يا سامع جل دعانا اه يا رب من قطع الصفا بمحمد ي ن اغفر, اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا يا سامعت لدعوك ハハハハ 「やばい」 I'm gonna go to the b a t h r